يا ورديا اللي ضنيت قلبي بها شواكك عليك الهواء افتح له افتح له اه افتح له, له, له, له شيء بقى على الباب انا على لي لي يا بواب قلبي في هواكم وإن كنت واخدة عناقك قوليلي اقل حيلي وإن كنت مش عارفة اوضرك برضه اتمنحتي كان الامل بهواكي اتنال ب معاكي اتنحيلي واتحيلي على الباب انا على الباب الفات ابتحلي يا بوي منور القمر انا اللي ليا حبيب لو بد لي لي على التعب والبكي طلع وانا صاحي على الباب على الباب انا على الباب افتح لي يا بواب افتح لي يا بواب قلبي في هواكم باب على الباب انا على الباب هالباب